قال رَبّ إّ دَوْتُ قَوم لَلَ وَنَهار فَلَم يَجدهمم دُعاائ إِللا فَِرَ وَإِني كل ماَا دَوْتُهمم لتَغَفرِرَ لَهُم جَعنُوا صَابِعَهُ فِي آذَنِهِمْ وَاسْتَغ شَْوتابَهُم وَصَرُوا واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهرا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفرا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا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 وَمَكَرُ مَكْرًا كُببار وَقَاوا لَا تَذَر النَّ آالِهَةَكُمْ وَلَا تَذَرَّ وََّو وَلَا شُواءو وَنَا يَغُثَويَعُ قَنَ الصرَ وَقدَدْ أَبَلُّ كَذَِك وَلَا تَزِد اللَّالِمينَ إِللاا بَلَ مِمَّا خَطِئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ آنصَارًا وَقَالُوا حُرٌّ رَبِّي لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَارًا إِنَّكَ إِن تَدَعْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا